بإذن الله الرحمن الرحيم الشريط الثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى تتمة سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظيم كقولك زيد ما زيد والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم وتكون المشأمة به مشتقة من الشؤم أو تقول الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال واليد الشؤمة هي الشمال وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والخير من الشمال أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال والسابقون السابقون الأول مبتدى والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة وقيل إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد والخبر أولئك المقربون والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدأ بما بعده ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الثلة الجماعة من الناس فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين والأولون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة والدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الفرقتان في أمة وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم فكثر السابقون من السلف الصالح وقل بعد ذلك ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبي فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرها وقيل إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة والآخرين هم هذه الأمة فيقتضي هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة وهذا بعيد وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره على سرور موضونة السرور جمع سرير والموضونة المنسوجة وقيل المشبكة بالدر والياقوت وقيل معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض ولدان مخلدون الولدان الصغار الخدم والمخلدون الذين لا يموتون وقيل المفرطون بالخلدات وهي ضرب من الإفراغ والأول أظهر بأكواب وأباريق الأكواب جمع كوب وهو الإناء الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به والأباريق جمع إبريق وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به وكاس من معين ذكر في لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا يلحق رؤسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنيا وقيل لا يفرقون عنها فهو فهو من الصدع وهو الفرقة ومعنى لا ينزفون لا يسكرون وفاكهة مما يتخيرون قيل يتخيرون ما شاء لكثرتها وقيل مخيرة مرضية وحور عين قدمنا معناها وقرئ بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف على الضمير في متكئين أو على ولدان وبالخفض عطف على المعنى كأنه قال ينعمون بهذا كله وبحور عين وقيل خفض على الجوار كأمثال اللؤلؤ المكنون شبههن باللؤلؤ في البياض ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه. وسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه فقال صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداط الذي لا تمسه الأيدي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره والتأسيم مصدر بمعنى لا يؤسم أحد هناك نفسه ولا غيره إلا قيلا سلاما سلاما انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا أو صفة له أو مفؤول به لقيلا لأن معناه قولا ومعنى السلام هذا التحية والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد سلام ويحتمل أن يكون معناه السلام فينتصب بفعل مضمر تقديره اسلموا سلامة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا مبتدا وخبره قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدا بما بعده ويحتمل أن يكون الخبر في سدر ويكون ما أصحاب اليمين اعتراضا والأول أحسن وكذلك إعراب أصحاب الشمال في صدر المخضوض السدر شجر معروف قال ابن عطية هو الذي يقال له شجر أم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض والمخضود الذي لا شوك له فأنه خضب شوكه وذلك أن سدر الدنيا له شوك فوصف سدر الجنة بضد ذلك وقيل المخضود هو الموقر الذي انسنت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضض الغصمة إذا سناه وطلح منضود الطلح شجر عظيم كثير الشوك قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو شجر الموز وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ علي بن أبي طالب وطلع منضود بالعين فقيل له إنما هو وطلح بالحاء فقال ما للطلح والجنة فقيل له أن أنصرح أصلحها في المصحف فقال المصحف اليوم لا يغير والمندود الذي تنضد بالثمر من اعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق وظل الممدود أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها اقرأ إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب أي مصبوب وذلك عبارة عن كثرة وقيل المعنى أنه جار في غير اخاديد وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا فإن شجر الجنة يثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد تناوليها ولا بغير ذلك من وجوه المنع وفروش مرفوعة هي الأسرة وقد روي ارتفاع السرير منها مسيرة خمسمائة عام وقيل هي النساء وهذا بعيد إنا أنشأناهن الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن ولكن تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء وأما من قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها وقيل يعود على الحور العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين ومعنى إن شاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابة والقبيحه ترجع حسنة فجعلناهن ابكارا روي أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطأ وجدها بكرة عربا جمع عروب وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته وعبر عنهن بن عباس بأنهن العواشق لأزواجهن وقيل هي الحسنة الكلام أترابا لأصحاب اليمين أي مستويات في السن مع أزواجهن ورؤية أنهن يكن في سن أبناء ثلاث وثلاثين عاما ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله أنشأناهن على ما قاله الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأترابا وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أترابا لأزواجهن ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقتان من أمتي وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وأخرها. في سموم وحميم وظل من يحموم السموم الحر الشديد والحميم الماء الحار جدا واليحموم هو الأسود وظل من يحموم هو الدخان في قول الجمهور وقيل سواد النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلهم وقيل هو جبل في جهنم وكانوا يصرون على الحنس العظيم معنى يصرون يدومون من غير إقلاع والحنث هو الاسم وقيل هو الشرك وقيل الحنس في اليمين أو اليمين الغموس أئذا متنا الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد الموت وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد وآباؤنا في الصافات أيها الضالون فطاب لكفار قريش وسائر الكفار فشاربون عليه الضمير للمأكول فشاربون شرب الهيم وزن الهيم فعل بضم الفاء وكسرة الهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم والأنثى هيماء وقيل جمع هائم وهائمة وقيل الهيم الرمال التي لا تروى من الماء وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء، وقلئ الشرب بضم الشين واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب وقلئ بالفتح وهو مصدر فإن قيل كيف عطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما واحد والجواب أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقا والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم هذا نزلهم النزل أول ما يأكله الضيف فكأنه يقول هذا أول عذابهم فما ظنك بسائره فلولا تصدقون تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث لأن الخلقة الأولى دليل عليه أفرأيت ما تمنون هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث وتتضمن أيضا وعيدا وتعديد نعم ومعنى تمنون تقذفون المنية في رحم المرأة أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا توقيف يقتضي أن يجيب عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو نحن قدرنا بينهم الموت أي جعلناهم مقدرا بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسط وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدل أمثالكم معناه نهلككم ونستبدل قوما غيركم وقيل نمسككم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعثكم بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن وعلى أن يبعثهم ففيها تهديد واحتجاج على البعث فلولا تذكرون تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك مما فرد الله به ولا يدعيه غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن يقول حرفت والمراد بالحرف قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون الحطام اليابس المفتت وقيل معناه تبن بلا قمح فظلتم تفكهون أي تطرحون الفاتهة وهي المسرة يقال رجل فكه إذا كان مسرورا منبسط النفس ويقال تفكها إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا لأن صدغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله خطاما، وقد عبر بعضهم بأن معناه تتفجعون، وقيل تندمون، وقيل تعجبون، وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا. إن لمغرمون بل نحو محرمون، تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم خطاما وال. مغرم المعذب لأن الغرام هو أشد العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع والمحروم الذي حرمه الله الخير من المزني أي هي السحاب والأجاج الشديد الملوحة فإن قيلت لما ثبتت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حقامة وسقطت في قوله لو نشاء جعلناه أجاجة فالجواب من وجهين أحدهما أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل النار التي تورون أي تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديدة ومن شجر وهو المرخ والعفار ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله تعالى أأنتم أنشأتم شجرتها أي الشجرة التي تزند النار منها وقيل أراد بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا بعيد نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم ومتاعا المقوين المتاع ما يتمتع به ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي ومعنى المقوين الذين دخلوا في القواء ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلى فمعناه الذين خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين فلا أقسم بمواقع النجوم لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألا وقيل هي نافية لكلام الكفار كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار وهذا ضعيف والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيها قولان أحدهما قال ابن عباس إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا بطول عشرين سنة فكل قطعة منه نجم والآخر قول كثير من المفسرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها ومساقطها وقيل مواضعها من السماء وقيل انكذارها يوم القيامة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في اعتراض والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم إنه لقرآن كريم وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن في كتاب المكنون أي مصون والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام لا يمسه إلا المطهرون الضمير يعود على الكتاب المكنون ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله إلا أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضبير يعود على أقرب مذكور فإن قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة فالمطهرون يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب والآية إخبار بأنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيض فالطهارة على هذا الاغتسال أو المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله لا يمسه خبرا أو نهيا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين وقال المحققون إن النهي يصح مع ضم السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما أو اتصل به ضمير المفرد المذكر ضمة عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير وإذا جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون خبرا بمعنى النهي وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك واختلف الفقهاء في من يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية فأجمع على أنه لا يجوز أن يمسه كافر لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة من الحدد فالإسلام حاصل مع ذلك وأما الحدد ففيه ثلاثة أقوان الأول لا يأنه لا يجوز أي مسه الجنوب ولا الحائض ولا المحدث حدثا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنع أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وقد احتج مالك في الموقت بالآية على المسألة ومن حجتهم أيضا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر الثاني أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحتث في اصغر أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحملوا المطهرون على أنهم المسلمون والملائكة أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار والقول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان لأجل المشقة واختلفوا في قراءة الجنوب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا وأجازه الظاهرية مطلقا وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة واختلف في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك روايتان وفرق بعضهم بين اليسير والكثير أفبهذا الحديث أنتم مدهنون هذا خطاب للكفار والحديث المشار إليه هو القرآن ومدهنون معناه متهاونون وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن قال ابن عباس معناه مكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عطية أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر إنه نزل بنوء كذا وكذا والمعنى تجعلون الشكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلالة المعنى عليه. وقرأ, وقرأ علي بن أبي طالب وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وكذلك قرأ ابن عباس إلا أنه قرأ تكذبون بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة وقرأ علي بفتح التاء وإستان الكاف من الكذب. أي يكذبون في قولهم نزل المطر بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرا في المطر وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به لقوله صلى الله عليه وسلم إذا, إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، وقد قال عمر للعباس وهما في الاستسقاء كم بقي من نوع الثرية فقال العباس العلماء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا قال ابن الطيب فما مضت سبع حتى مطر وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقولهم إن نستبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فأنكر الله عليهم ذلك واعراب أنكم على هذا القول مفعول بتجعلون على حذف مضاف تقديره تجعلون سبب رزقكم التكذيب ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون وأما على القول الأول فإعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير فلولا إذا بلغت الحلقوم لولا هنا عرض والضمير في بلغة للنفس لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وبلغها للحلقوم حين الموت والفعل الذي دخلت عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هل لا رددتم النفس حين تموت ومعنى الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم لأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون وأنتم حينئذ تنظرون هذا خطاب لمن يحضر الميت الميت من أقاربه وغيرهم يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء ونحن أقرب إليه منكم يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون من قرب المسافة ولكن لا تبصرون إن أراد بقوله نحن أقرب الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لولا هنا عرض كالأولى وقررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام والفعل دخلت عليه لولا الأولى والثانية وقوله ترجعونها أي هل لا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقومة إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم وترتيبوا الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين الضمير في كان للمتوفى وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك فروح وريحان الروح الاستراحة وقيل الرحمة روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة وقيل الخلود أي بقاء الروح وأما الريحان فقيل إنه الرزق وقيل الاستراحة وقيل الطيب وقيل الريحان المعروف وفي قوله روح وريحان ضرب من ضروب التجنيس فسلام لك من أصحاب اليمين معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من أصحاب اليمين فإن كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسلام بمعنى السلام والمعنى سلام لك يا محمد منهم أيلا ترى منهم إلا السلامة من العذاب وإن كان الخطاب لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحية والمعنى سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلمون عليك فهو كقوله إلا قيلا سلاما سلاما أو يقول بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله من أصحاب اليمين خبر باتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة فنزل من حميم النزل اول شيء يقدم للضيف إن هذا له حق اليقين الإشارة إلى ما تضمنت هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين وقيل إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسجد الجامع واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر توكيده هذا يقين اليقين أو صواب الصواب يعني بمعنى أنه نهاية الصواب فسبح باسم ربك العظيم لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم وأوجبه الظاهريه ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه والاسم هنا جنس الأسماء والتعظيم صفة للرب أو يكون الاسم هنا واحدا والعظيم صفة له وكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بها وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب. سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر السور المسبحات يحتمل أن يكون حقيقة. أو أن يكون بلسان الحال لأن كل ما في السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول أرجح لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم وذكر التسبيح هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة والتغاب بلفظ المضارع وكل واحد منهما يقتضي الدوام هو الأول والآخر أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية والظاهر والباطن أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا تدركه الابصار أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا علوت عليه والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه والأول أظهر وأرجح ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة لفظية وهي من أحسن أدوات البيان ثم استوى على العرش قد ذكر وكذلك ما بعده وهو معكم أينما كنتم يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك يولد الليلة ذكر في الحج ولقمان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته. ورؤية أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك وعلى هذا رؤية أن قوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه جهز جيش العسرة يومئذ ولطظ الآية مع ذلك عام وحكمها باق لجميع الناس وقوله مستخلفين فيه يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله، لأنه خلقها، ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فلا تمنعوها من الانفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه، ويحتمل أن يكون جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم، فورثتم عنه الأموال، فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم. كما خلفها لكم من كان قبلكم والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا وما لكم لا تؤمنون بالله معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة فقوله ما لكم استفهام يراد به الإنكار ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه ما لكم والواو في قوله والرسول يدعوكم واو الحال وقد أخذ ميثاقكم يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى هو الذي ينزل على عبده آيات يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم والعبودية هنا للتشريف والاختصاص والآيات هنا القرآن ومالكم لكم ألا تنفقوا في سبيل الله الآية معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله والله يرث ما في السماوات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الفتح هنا فتح مكة وقيل صلح الحديبية والأول أظهر وأشهر ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد ويأخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقديره لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة وكل وعد الله الحسنى أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ذكر في البقرة يوم ترى العامل في الظرف أجر كريم أو تقدير أذكر يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قيل إن هذا النور يراد بها الهدى والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعيمين كل واحد منهم وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم وروي أن نور كل أحد على قدر إيمانه فمنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه ومنهم من يضيء مرة ويهم بالإطفاء مرة قال ابن عطية ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات بشراكم اليوم جنات أن يقال لهم ذلك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم بدل من يوم ترى أو متعلق بالفوز, بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره هذكر ومعنى الآية أن كل مؤمن مظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي نأخذ منه ونستضيء به ومعنى انظرونا انتظرون وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن يكون من النظر انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم ولا تفرحوا بما آتاكم المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا فيها وقرأ الجمهور بما آتاكم بالمد أي بما أعطاكم الله من الدنيا وقرأ أبو عمر بما أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أتي بمال كثير اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم كل مختال فخور المختال صاحب الخيلاء والفخور شديد الفخر على الناس الذين يبخلون بدل من كل مختار فقور أو خبر بتداء مضمر تقديره هم الذين أو منصوب بإضمار أعني أو مبتدا وخبره محذوف وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب هنا جنس الكتب والميزان العدل وقيل الميزان الذي يوزن به وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مر قومك يزن به وأنزلنا الحديد خبر عن خلقه وإيجازه بالإنزال وقيل بل أنزله حقيقة لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة فيه بأس شديد يعني أنه يعمل منه السلاح للقتال ولذلك قال وليعلم الله من ينصره ورسله والمنافع للناس كل الحرث والمسامير وغير ذلك فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون أي من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم وقفينا ذكر في البقرة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم ورهبانية ابتدعوها الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنيا ومعنى ابتدعوها أي أحدثوها من غير أي يشرعها الله لهم وإعراب رهبانيتان معطوف على رأفة ورحمة أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وبتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا بمعنى الخلق والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره بتدعوها لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعال فأعربوها على مذهبهم وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكر الزمخشري للوجهين ما كتبناها عليهم إلا بإتباع أرضوان الله. كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا، وفي هذا قولان: أحدهما أن الاستثناء منقطع، والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء أرضوان الله. والآخر أن الاستثناء متصل، والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. والأول أرجح لقوله بتدعوها. ولقراءة عبد الله بن مسعود ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم والضمير في رعوها للذين بتدعوا الرهبانية وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يرتبها الله سبحانه وتعالى عليهم لأن من دخل في شيء من النوافل يجب عليه إتمامه وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين بتدعوا الرهبانية من أتباعهم وآمنوا برسوله إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا ينبغي فالجواب من وجهين أحدهما أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيد هذا قوله يؤتكم تفلين من رحمته أي نصيبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالحديث ويجعل لكم نورا تمشون به يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة أو يكون عبارة عن الهدى ويؤيد الأول أنه مذكور في أول السورة ويؤيد الثاني قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لا في قوله لألا زائدة والمعنى ليعلم أهل الكتاب وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكي لا يعلم والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ألا يقدروا على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة لأنهم لم يسلموا فلم ينالوا شيئا من ذلك وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة وقد روي في سبب نزول الآية أن اليهود افتخرت على المسلمين فنزلت الآية في الرج عليهم وهو يقوي هذا القول وروي أيضا أن سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك صورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزلت الآية في خولة بنت حكيم وقيل خولة بنت ثعلبة وقيل خولة بنت خويلد وقيل اسمها جميلة وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري اخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا أكل شبابي ونشرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتك إلا قد حرمت عليه فقالت يا رسول الله لا تفعل إني وحيدة ليس لي أهل سواه فراجعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمثل مقالته فراجعته فهذا هو جدالها وتشتكي إلى الله كانت تقول اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري وروي أنها كانت تقول اللهم إن لي منه صبية صغارة إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا والله يسمع تحاوركم المحاورة هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى زوجها وقال له اتعتق رقبه فقال والله ما أملكها. فقال أتصوم شهرين متتابعين؟ فقال والله ما أقدر. فقال أطعم ستين مسكينا؟ فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا وقيل بثلاثين صاعا ودع له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته الذين يظاهرون منكم من نسائهم قلئ يظاهرون بألف بعد الضاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو ايقاع الظهار والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامراته أنت عليك ظهر أمي ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره كقوله أنت عليك أمي أو كبطن أمي أو يدها أو رجلها خلافا للشافعي فإن ذلك كله عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية وقاس مالك عليها لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام ما هن أمهاتهم رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخبر تعالى أن تصير الزوجة أما باطل فإن الأمة في الحقيقة إنما هي الوالدة وإنهم لا يقولون منكرًا من القول وزورا أخبرت على أن الظهار منكر وزور فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة والزور هو الكذب وإنما جعله كذبا لأن المظاهرة يصير يصير, يصير مرأته كأم وهي لا تصير كذلك أبدا والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى ما هن أمهاتهم فإن ذلك تكذيب للمظاهر والثاني أنه سماه منكرا والثالث أنه سماه زورا والرابع قوله وإن الله لعفو غفور فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف الناس في معنى قوله ثم يعودون لما قالوا على ستة أقوال الأول أنه إيقاء الظهار في الإسلام فالمعنى أنه كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معه الثاني أن العودة هو وطء الزوجة روي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يفأ فإذا وطء وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت الثالث أن العودة هو العزم على الوطء وروي هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت الرابع أن العودة هو العزم على الوطء وعلى إنساك الزوجة وهذا أصح الروايات عن مالك الخامس أنه العزم على الإنساك خاصة وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار وجبت الكفارة السادس أنه تكرار الظهار مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية في من ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم ويختلف معنا لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن كتيبة والظاهرية فما مصطرية والمعنى يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإنساك الذي تركوه أو للعزم عليه فتحرير رقبة جعل الله الكثارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالأول تحرير رقبة والثاني صيام شهرين متتابعين والثالث إطعام ستين مسكينة فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على المقيد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفاره القتل مقيدة بالإيمان وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك يبني على ما كان فيه وقال أبو حنيفة يبتدئ وروي القولان عن الشافعين وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام واختلف في مد هشام فقيل إنه مدان غير ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه مد وثلث وقيل إنه مدان وقال الشافعي وابن القصار يطعم مدا بمد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل مسكين ولا يجزيه إلا كمال عدد الستين فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزيه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوة البلد من قبل أي تماس مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطأ وما دونه من اللمس والتقبيل فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر وقال الحسن والثوري أراد الوقع خاصة فأباح ما دونه قبل الكفارة وذكر الله قوله من قبل أي يتماس في التحريم والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا يكون إلا قبل المشيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس ذلك لتؤمن. قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم وقال الزمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمن وهذا أظهر لأنه أعم إن الذين يحادون الله أي يخالفون ويعادون كبتوا أي أهلكوا وقيل لعنوا وقيل كبت الرجل إذا بقي خجيان ونزلت الآية في المنافقين واليهود ما يكون من نجوى ثلاثة يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون ثلاثة مضافا إليه أو بمعنى الجماعة من الناس فيكون ثلاثة بدلا أو صفة والأول أحسن إلا هو رابعهم يعني بعلمه وإحاطته وكذلك سادسهم وهو معهم أينما كانوا ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوة نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعادوا وقيل نزلت في المنافقين والأول أرجح لقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله لأن هذا من فعل اليهود والأحسن أن يكون المراد اليهود والمنافقين معا لقوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم فنزلت الآية في الطائفتين وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليك يا محمد بدلا من السلام عليك والسام الموت وهو ما أرادوه بقولهم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم وعليكم فسمعتهم عائشة يوما فقالت بل عليكم السام واللعنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش فقالت أما سمعت ما قالوا قال أما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم ويريد بقوله ما لم يحيك به الله قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول كانوا يقولون لو كان نبيا لعذبنا الله بإذايته فقال الله حسبهم جهنم اي يكفيهم ذلك عذابا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا قيل يعني النجوى بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليه وقيل أراد نجوى اليهود والمنافقين ويؤيد هذا قوله ليحزن الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا. اختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت في مقاعد الحرب والقتال وقيل نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على القرب منه وقيل أقام النبي صلى الله عليه وسلم قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية ثم اختلفوا هل هي مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هي عامة في جميع المجالس فقال قوم إنها مخصوصة ويدل على ذلك قراءة المجلس بالإفراد وذهب الجمهور إلى أنها عامة ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح ويكون المجلس بالإفراد على هذا للجنس والتفسيق المأمور به هو التوسع دون القيام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة يفسح الله لكم أي يوسع لكم في جنته ورحمته وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك واختلف في هذا النشوز المأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة وقيل إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب الانفراد أحيانا وربما جلس قوم حتى يؤمر بالقيام وقيل المراد القيام في المجلس للتوسع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فيه قولان أحدهما يرفع الله المؤمنين العلماء درجات يقوله والذين أوتوا العلم درجات صفة للذين آمنوا كقوله جاءن العاقل والكريم وأنت تريد رجلا واحدا والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضا ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع آخر كقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقوله عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم رجلا وقوله عليه السلام يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق قال ابن عباس سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة لتظهر منزلتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبحا لا يرد أحدا فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية منسوخة بالاتفاق نسخها قوله بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فأباح الله لهم المناجات دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام، واخترفا. هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا فقال, فقال قوم لم يعمل بها أحد وقال قوم عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات تصدق في كل مرة منها بدرهم وقيل تصدق في كل مرة بدينار ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم وتاب الله عليكم التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمر بها أو تخفيفها بعد وجوبها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعني أن المنافقين كانوا إذا عتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم ألفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا، وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرا هي مذكورة في السير وغيرها اتخذوا أيمانهم جنة أصل الجنة ما يستثر به ويتقى به المحذور كالترس ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام لتؤصم دماءهم وأموالهم وقرئا اتخذوا بكسر الهمزة استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم وتملك نفوسهم في الأذلين أي في جملة الأذلين أي معهم كتب الله أي قضى وقدر لا تجد قوما الآية معناها لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون اباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير يوم أحد ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للبراد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحسن أنها على العموم وقيل نزلت في من يصحب السلطان وذلك بعيد ودون هذه مفاعلة من المودة فتقطضي أن المودة من الجهتين من حد الله أي عاداه وخالفه كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها كأنه مكتوب وأيدهم بروح منه أي بلبص وهدى وتوفيق وقيل بالقرآن وقيل بجبريل أولئك حزب الله هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيف إليه سورة الحشر نزلت هذه السورة في يهود بن النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأرادوا غدره فأطلعه الله على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد هو الذي أخرج الذين كفروا يعني بني النظير لأول الحشر في معناه أربعة أقوال أحدها أنه حشر القيامة أي, خروج أي خروجهم من حصولهم أول الحشر والقيام من القبور آخر وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم أنذوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر الثاني أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام وذلك أن أكثر بني النظير خرجوا إلى الشام وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لبني النظير أخرجوا قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر الثالث أن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج فإخراجهم من حصونهم أول الحشر وإخراج أهل خيبر آخره الرابع أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزمخشري اللام في قوله لأول بمعنى عند تقولك جئت لوقت كذا ما ظننتم أن يخرجوا يعني لكثرة عدتهم ومنعه حصونهم فأتاهم الله عبارة عن أخذ الله لهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أما اخراب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوها وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم. وأما اخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصن ما خربه المسلمون من الأسواق والثاني ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك الثالث ألا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليها فاعتبروا يا أولي الأبصار استدل الذين أثبتوا القياس في السقه بهذه الآية واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الجلاء هو الخروج عن الوطن فالمعنى لولا أن كتب الله على بني النظير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريضة ولهم مع ذلك عذاب النار شاقوا ذكر في الأنفال ما قطعتم من لينة اللينة هي النخلة وقيل هي الكريمة من النخل وقيل النخلة التي ليست بعجوة وقيل ألوان النخل المختلط وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصول بن النضير قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه فقال بن النضير ما هذا إلا فساد يا محمد وانت تنهى عن الفساد فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك وليغسي الفاسقين يعني بني النظير واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن تركها واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم فأجازه الجمهور لهذه الآية ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النظير وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجيش الذي وجهه إلى الشام ألا يقطع شجرا مثمرا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب معنى أفاء الله جعله فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير والركاب هي الإبل والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النظير لم يمشي المسلمون إليه بخير ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال ولكن بتسليط رسوله صلى الله عليه وسلم على بني النظير فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النظير وما أخذه من فدق فهو فيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال فهما بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لنفسه من أموال بن النظير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعطي الأنصار منها شيئا غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فاعطاهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منها سهما هذا قول جماعة وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح والكراء عدة في سبيل الله وقال قوم من العلماء وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيما فإن ظاهرها أن الأموال التي تأخذ من الكفار تكون لله وللرسول ومن, ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس ولا تقسم على من حضر الوقيعة وذلك يعارض ما ورد في الأمثال من إخراج الخمس وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقعة، فقال بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض وأن هذه الآية في أرض الكفار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأمفال فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين وأما هذه الآية ففي حكم الفيل وهو ما يؤخذ من أموال القفار من غير قتال ولا إجاس خيل ولا ركاب وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ. وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأمثال لفظ الغنيمة، وقد تقرر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة وأن حكمهما مختلف. قاله أبو محمد ابن الفرس، وهو قول الجمهور، وبه قال مالك وجميع أصحابه، وهو أظهر الأقوال. وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق. فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغالمين بقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يريد بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النظير ولكنه حذف هذا لقوله في الآية قبل هذا فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب فاستغنى بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منها فإنه بين في الآية الأخرى حكم أموال بني النظير وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم. ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم، لأن الله سوى بينهما في قوله فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل وقد ذكرنا ذلك في الأمفال، فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله لله وللرسول وما بعد ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي كي لا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعطي الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية والدولة بالضم, بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه من الخير ويحتمل أن يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نزلت بسبب الفيء المذكور أي ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكانها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نواهي ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيطة ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء هذا بدل من قوله لذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل ليبين بذلك أن المراد المهاجرون ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار والدار هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين فإن قيل كيف قال تبوأ الدار والإيمان وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان فالجواب من وجهين الأول أن معناه تبوأ الدار وأخلص الإيمان فهو كقولك عرفتها سبنا وماء باردة تقديره عرفتها سبنا وسقيتها ماء باردة الثاني ان المعنى انهم جعلوا الايمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك فان قيل قوله من قبلهم يقتضي ان الانصار سبق المهاجرين بنزول المدينة وبالايمان فاما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لانها كانت بلدهم واما سبقهم لهم بالايمان فمشكل لان اكثر المهاجرين اسلم قبل الانصار فالجواب من وجهين. أحدهما أنه أراد بقوله من قبل هجرتهم والآخر أنه أراد تبوء الدار مع الإيمان معا أي جمع بين الحالتين قبل المهاجرين لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوء الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولا معه وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن السؤال عن هذا السؤال وعن السؤال الأول فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الثاني إذ لا يلزم إلا أن يكون الإيمان معطوفا على الداق ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها والضمير في يجدون للأنصار وفي أوتوا للمهاجرين والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره ولا يجدون في صدورهم شيئا بسبب ذلك ويؤثرون على أنفسهم أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصاصة هي الفاقة وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم أنسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت لهم رأته والله ما عندنا إلا قوت الصبيان فقال لها نوم صبيانك وأطفئ السراج وقدم ما عندك للضيف ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل ففعل ذلك فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عجب الله من فعلكم البارحة ونزلت الآية ومن يوق, ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شح النفس هو البخل والطمع وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك وبأنهم يؤثرون على أنفسهم وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتي المهاجرون وأنهم يحبون المهاجرين والذين جاءوا من بعدهم هذا معطوف على المهاجرين والأنصار المذكورين قبل فالمعنى أن الفيئة للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة وهم من عدى المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة وقيل يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حملها مالك فقال إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء، لأن الله وصف الذين جاءوا من بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله ألم تر إلى الذين نافقوا الآية؟ نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم أثبتوا في حصوركم فإنا معكم كيفما تقلبت حالكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا نطيع من يأمرنا بخزلانكم ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها فإن كيف قال لئن ليولن الأدبار بعد قوله لا ينصرونهم فالجواب أن المعنى على الفرض والتقدير أي لو فرضنا أن ينصرهم لولوا الأدبار لأنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله الرهبة هي الخوف والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى مخصرة بالأسوار والخنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم بأسهم بينهم شديد يعني عداوة بعضهم لبعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء كمثل الذين من قبلهم قريبا أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بن قينقاع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بن النظير فكانوا أمثالهم وقيل يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا وقذروا والأول أرجح لأن قوله قريبا يخطضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة وذلك أوقع على بني قين قاع وأيضا فإن تمثيل بني النظير ببني قين قاع يقول لأنهم يهود مثلهم وأخرجوا وأخرج من ديارهم كما فعل بهم وذلك هو المراد بقوله ذاقوا وبال أمرهم وقريبا ظرف زمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر مثل الله المنافقين الذين أغووا يهود بن النضير، ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم إني جار لكم وقيل المراد بالإنسان برسيس العابد فانه استودع امرأة فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحه فزين له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتوله تبين ما فعل فتعرض له الشيطان فقال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال إني بريء منك وهذا ضعيف في النقل والأول أرجح فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين الضميران يعودان على الشيطان والإنسان وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود ولتنظر نفس ما قدمت لغض هذا أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعمالها يوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد من الحسنات وإن وإنما عبر عن يوم القيامة بغد تقريبا له لأن كل ما هو ات قريب فإن قيل لما كرر الأمر بالتقوى فالجواب من وجهين أحدهما أنه تأكيد والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولا بالتقوى استعدادا ليوم القيامة ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون فلما اختلفت الموجبات كرره مع كل واحد منهما ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة أي نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر إلى والنظر لها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا, إنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوا وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنيا والعموم أحسن القدوس مشتق من التقديس وهو التنزه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح السلام في معناه قولان أحدهما الذي سلم عباده من الجور والآخر السليم من النقائص وأصله مصدر بمعنى السلام وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره ذو السلام المؤمن فيه قولان أحدهما أنه من الأمن أي الذي أمن عباده والآخر أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدق نفسه في أقواله المهيمن في معناه ثلاثة أقوال الرقيب والشاهد والأمين قال الزمخشري أصله مؤيم بالهمزة ثم أبدلت هاءا الجبار في معناه قولان، أحدهما أنه من الإجبار بمعنى القهر، والآخر أنه من الجبر، أي يجبر عباده برحمته، والأول أظهر. المتكبر، أي الذي له التكبر حقا. البار، أي الخالق، يقال براء الله الخلق، أي خلقهم، ولكن البار أو الفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه. المصور أي خالق الصور له الأسماء الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين سمن من أحصاها دخل الجنة قال المؤلف قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله ابن الكماد فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك فقلت له ولما ذلك قال لاني قرأت على القاضي ابي علي ابن ابي الأحوص فلما انتهيت الى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك واسند الحديث الى عبد الله بن مسعود قال قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما انتهيت الى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك قلت ولماذا يا رسول الله في ذاك ابي وامي قال اقراني جبريل القرآن فلما انتهيت الى خاتمه الحشر قال لي ضع يدك على راسك يا محمد قلت ولماذا قال ان الله تبارك وتعالى افتتح القران فضرب فيه فلما انتهى الى خاتمه سوره الحشر امر الملائكه ان تضع ايديها على رؤوسها فقالت يا ربنا ولماذا قال انه شفاء من كل داء الا السام والسام الموت